يقول عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي البصري قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم الغرض من إيراد هذا الحديث هو بيان جواز الصلاة بالنعال ونقول جواز الصلاة بالنعال بناء على المشهور عند أهل العلم أن ذلك من قبيل الجائز بمعنى أنه ليس بمطلوب شرعا عند عامة أهل العلم ليس بمطلوب شرع وليس أيضا بمنهي عنه هكذا يقوله كثيرون وهذا الحديث على كل حال يؤخذ منه أن الصلاة بالنعال أنها أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في ذلك عدد من الأحاديث قد يؤخذ من بعضها أن ذلك مطلوب للشارع لمعنى يعني أن الصلاة بالنعال ليست مطلوبة لذاتها وإنما لمعنى آخر كما سيأتي في بعض الروايات من مخالفة اليهود فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما عند أبي داود وبماجه أنه كان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا بل ذكر الطحاوي رحمه الله أن هذا من قبيل المتواتر أحيانا يصلي بن عليه وأحيانا يصلي من غير نعلي حافيا وجاء أيضا ثبت عند أبي داود إذا صلى أحدكم فليلبس عليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره قوله فليلبس عليه هنا ليس لا يفهم منه أنه أمر يطلب تحقيقه أمر بالصلاة بالنعال لا وإنما يرشد الشارع هنا إلى ما يفعله المصلي إزاء النعال أي أنه إما أن يلبسها وإما أن يضعها بين رجليه لا يضع النعال بجوار من يصلي بجانبه فيكون مؤذيا له كما هو معروف تعرفون الناس يتأذون في في المساجد الكبير أو في الحرم إذا وضعت النعال بينهم وبين الصف الذي يتقدمهم يتأذون من هذا أحيانا فكيف إذا كان المصلي يضع ذلك بجانبه طبعا لا لا تستغربون قد يسأل البعض يقول وهل يتصور هذا نقول نعم يتصور في بعض البيئات لا يوجد أماكن أصلا وما الناس وضع النعال في أماكن مخصصة لها فماذا يصنع الواحد منهم المساجد من تراب ومن حصبة وفي أحسن الأحوال تكون مفوشة بالحصير فالإنسان يدخل إلى المكان الذي يصلي فيه بالنعال فقد يخلع هذه النعال ويصلي بجانبها هذا متصور جدا في تلك بيئات إذا أردت أن تصور هذا تماما تصوره إذا كنت تصلي في الصحراء تمشي حتى تصل إلى المكان المخصص للصلاة أو الذي تريد أن تصلي فيه أليس كذلك؟ وقد يخلع الإنسان نعليه بجانبه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تضعها بجانبك ضعها بين رجليك طبعا لا يفهم هذا أحد أنه يضعها في لا يضعها في مكان بعيد ويستريح أو خلفه إن كان لا يؤذي أحدا كان لا يوجد من يصلي خلفه الكلام إذا كان الناس في حال من الاجتماع والمكان فيه شيء من الضيق أين يضعها؟ يضعها بين رجليه إذا لا يريد إن كان لا يريد أن يلبسها فالمقصود أن قوله فليلبسن عليه ليس هذا من الأمر الذي يطلب تنفيذه وتحقيقه بمعنى أنه يكون مطلوبا للشارع على سبيل الاستحباب أو النجب فنقول هذا أمر والأمر للوجوب ولا بد له من صارف لا إنما هو أمر إرشاد لأنه يتضح بما ذكر بعده نعم ولازال الناس في بعض البيئات في اليمن مثلا نعم إذا دخلت المساجد تجد في الصف المقدم يوجد صمم ووضعوا أدرج من الخشب وهي مغلقة على كل واحد منها باب صغير يتكئون عليها بعد الصلاة يستدبرون القبلة ويتكئون عليها هذه لها أرقام كل واحد يضع نعله في مكان ويغلق عليه أمامهم وهم يصلون فالقبلة فقضية الصلاة مع أنهم لا يدخلون فيها المسجد ولا في فناء المسجد يعني إذا أراد يدخل مع الباب عند فناء المسجد خلعها وإذا دخل أحد لا يدري أنكروا عليه ينزهون فناء المسجد وهو غير مفروش ينزهونه من المشي بالنعال لكنهم يحملونها ويضعونها في قبلة المسجد في هذه الأماكن التي يغلقون عليها هذه الأبواب حفظا لها فالمقصود أن الناس في هذه البيئة هنا قد لا يتصور كيف يأتي ويضع النعال بجانبه ويصلي أو لا إشكال في هذا هذا متصور نعم، وجاء أيضا عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن ذلك من قبيل المطلوب يعني أعني أن يصلي في النعال وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم فهذا الحديث يدل على أن الصلاة بالنعال أنها مطلوبة لمعنى راعاه الشارع واعتباه وهو مخالفة اليهود مخالفة اليهود وبناء عليه يقال بأن الصلاة في النعال جائزة أو مشروعة, مشروعه مشروعه بل إن من أهل العلم النظر إلى أن القضية أيضا تطلب من ناحية أخرى وهي أن, أن ذلك من كمال الزينة ورد فيه أحاديث لكنها لا تصح أنه من كمال الزينة فالله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني مواضع الصلاة والآية في الأصل نازلة في ستر العورات لما كانوا يطوفون بالبيت عراه أمرهم الشارع أن يأخذوا زينتهم الواجبة وهي ستر العورات ولكن عموم الآية يؤخذ منها أن الزينة مطلوبة في الصلاة و ابن عباس لما خرج مع مولاه للصلاة فوجده خرج حاسرا قال له أتلقى الناس هكذا قال لا قال فالله أحق أن يتزين له وهكذا ستر العواتق في الصلاة هو من كمال الزينة ومعلوم أن المناكب ليست من العورة لكنه من كمال الزينة المطلوبة فالمقصود أن الصلاة بالنعال من أهل العلم من رعى أيضا فيها هذا المعنى وإن كان لا يصح فيه حديث والعبرة بما ورد عن الشارع نعم، وفي حديث أبي سعيد المشهور لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلى منتعلا ثم خلعنا عليه فخلعوا نعالهم ثم بعد ذلك سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن خلع نعالهم فأخبروه أنهم فعلوا ذلك اقتداء به فأخبرهم أن جبريل أعلمه بأن فيهما أذن فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في نعاله أحيانا ويصلي محتفيا أحيانا وقال لهم في حديث أبي سعيد إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فين عليه فإن رأى فيهما قدرا أو قال أذن فليمسحهما وليصلي فيهما وليصلي فيهما وكذلك أيضا إنكار بن مسعود رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري لما خلعنا عليه عند الصلاة قال له يا أبا موسى أفي الوادي المقدس أنت ولهذا يقال الله تعالى أعلمه الذي اختاره الشيخ الإسلام من رحمه الله أن الإنسان لا يتكلف في هذا شيئا إن كان منتعلا صلى بن عليه وإن كان حافيا صلى على حاله محتفيا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد فيلبس النعال للصلاة ولم يتقصد صلى الله عليه وسلم خلعهما لكن بطبيعة الحال الصلاة في النعال لا تقال في مساجد الناس اليوم في الفرش ومضت مدة من الزمان يتحمس بعض من له محبة في الاتباع اتباع السنة والحرص عليها فيريد أن يطبق هذا على مساجد الناس اليوم فيقع في بسبب هذا مشكلات وتنفر قلوب الناس من مثل هذا ومع ولهم حق فيه هذه المساجد لا تحتمل الآن بوضعها الحالي أن يدخل الناس بالنعال فيقدرونها لكن المساجد التي من من الحصباء أو يصلي الناس على التراب أو الطين أو نحو هذا أو يصلي الإنسان في الصحراء فإنه يصلي إن كان منتعلا يصلي بنا عليه وإن كان حافيا لا يلبس من أجل الصلاة والله تعالى أعلم. نعم تفضل. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها عن أبي قتادة الحارث بن الربعي ابن بلدمة الأنصاري رضي الله عنه المتوفى سنة أربع وخمسين للهجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمامه تزوجها علي رضي الله تعالى عنه بعد وفاة فاطمة ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس هذا لفظ مسلم ولأبي العاص يعني أنها لزينب ولأبي العاص يعني بنت أبي العاص وقدم ذكر زينب بطبيعة الحال لأنها أشهر وأشرف بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الناس يعرفون الرجل بأشرف أبويه نعم يقال فلان ابن فلانة إذا كانت أشرف من أبيه نعم وإن كان الإنسان ينسب لأبيه لكن للتعريف فقط ف... و... ولفظ البخاري وهي لابي العاص وهي لأبي العاص يعني أنها ابنة أبي العاص وأبو العاص مختلف في اسمه بعضهم يقول نقسم وبعضهم يقول لقيط وبعضهم يقول هشيم وبعضهم يقول ياسر وبعضهم يقول غير هذا وأمه أخت هديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي العاص بن الربيع ابن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها هذه الرواية لم يحدد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الفريضة أو في النافلة ليس فيها تحديد من أهل العلم قال إن هذا في النافلة لأن باب النافلة أوسع من الفرض نعم وعرفنا أن القاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا لدليل ولا يوجد هنا أيضا دليل على أن ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة جاء في صحيح مسلم في إحدى روايات الحديث بين نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ما ذكر أنه أمهم في تلك الصلاة وفي رواية أخرى في مسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه على عاتق حاملها هكذا صغيرة نعم فهذا لا يقال إنه لربما كان يأمهم في النفل وإنما يكون ذلك في الفرض و البحث في هذا الحديث من ناحيتين مهمتين إحداهما تتعلق بالباب والأخرى لا تتعلق به تتعلق بباب الطهارة أما التي تتعلق بباب الطهارة فهو أن الصغير غالبا لا يخلو من نجاسه لا سيما في السابق وحتى في اللحق لكنه في, في السابق لربما تصل النجاسة إلى من حمله فياب في الصغير لا تخلو والتنقير في هذا والتفتيش أمر في غاية الصعوبة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يحملها أثناء الصلاة الغالب أنها لا تخلو من نجاسة، مع أن الأصل هو الطهارة، وهنا تعارض الأصل والغالب، وإذا تعارض الأصل والغالب، فالعلماء في هذه الحال يختلفون هل يقدم الأصل أو يقدم الغالب مثل لو أنه سقط طرف ثوبك أو شماغك أو نحو ذلك في أرض الحمام أكرمكم الله فالغالب أنه مثل هذا حسب الحمام طبعا في حمامات تكاد تقطع عنها نظيفة لكن مثل حمامات المساجد يدخلها من هبة ودب ودرج فأرضها ليست نظيفة إطلاقا فإذا وقع في هذا البلل أو الماء من أرض الحمام فما الحكم الآن الأصل الطهارة الأصل في هذا الماء في الطهارة حتى يعلم النجاسة والغالب أن ذلك لا يخلو من نجاسة فهنا هذا الحديث يتعلق بهذا البحث في باب الطهارة الآن إذا حمل الإنسان هل يجوز له إذا صلى هل يجوز له أن يحمل النجاسة أو لا إذا طاف بالبيت يطلب الطهارة ولا لا طيب هل يجوز له أن يحمل الصغير ولا ما يحمل الصغير طيب إذا كان الصغير فيه نجاسة أو يفرق فيما إذا كان هو ظرفا للنجاسة كانت تكون في ثوبه مثلا أو في كمه أو في جيبه نعم أو كانت النجاس في ظرف آخر وقد حمله كانت في إنسان آخر محمول فهل يؤثر هذا في عبادته في طهارته في, في عفوان، في, في، طوافه مثلا أو في صلاته الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الشريعة ما جاءت بهذا الشريعة مبناها على التيسير والتخفيف ما جعل عليكم في الدين من حرج والناس حينما يطوفون بالصغار فإن الصغار غالبا لسيما مع الطواف والزحام وحتى يصل إلى الطواف في أيام المواسم لا يكاد يتمالك الصغير فلا يخرج منه أدنى نجاسة وحتى لو أنه ألبس شيء يمنع من وصول هذه النجاسة أو انتشارها أو ظهورها ومن يضمن أن الطفل هذا يجلس طول مدة الطواف وقد تصل إلى ساعتين أحيانا أو نحو ذلك في وقات الزحام الشديد ولا يخرج منها النجاسة تكون الشريعة جاءت بمشقة غير معهودة ولذلك يفرق في مسألة النجاسة بين ما إذا كانت على ثوبه هو أو في بدنه أو في جيبه أو نحو يكون هو ظرفا للنجاسة فهذا يطلب منها الططاهر أما إذا كانت النجاسة في غيره في إنسان آخر يحمله في الطواف أو في الصلاة فإن ذلك لا يضره إن شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقر في زينب نعم وهو مشرع عليها الصلاة والسلام والناس يقتدون به ولا حاجة أن يقال بأن الطفل أحيانا يكون له حالات من التنظيف والعناية وما أشبه ذلك فلعله صادف أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أمامه في هذه الحالة منظفه ولابسه ثياب نظيفه وحملها بناء على ذلك هذا هذا لا دليل عليه لا سيما حال الصغار في ذلك الوقت نعم فالناس لا يجدون ما يجده الناس اليوم من الثياب أو نحو ذلك ولا يجدون أيضا من الوسائل التي يستطيعون فيها من متابعة هذا بالغسيل لقلة ذات اليد فالصغير يبقى عليه ثياب مدة طويلة لربما لا تخلو غالبا من نجاسة وأيضا لا حاجة لأن يقال بأن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل عدم الاختصاص لا بد من دليل ولا وجه للخصوصية أو كون النبي والله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه ليس فيها نجاسة أطلعه الوحي على هذا هذا الكلام لا دليل عليه أو يقال بأن هذا منسوخ نعم أنه نسخ بغير موضوع النجاسة موضوع الآخر اللي هو الحركة موضوع النجاسة الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز أن تحمل يحمل الصغير لكن لو علم أن فيه نجاسة فينبغي أن يتنزه من ذلك أما المسألة الثانية تتعلق بالباب فهي مسألة الحركة الحركة في الصلاة نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل زينب كما تلاحظون هنا قال فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها حملها وكون النبي صلى الله عليه وسلم يحملها ينفي قول من قال بأنه صلى الله عليه وسلم كانت تتعلق به إذا قام لا حملها فكان يضع هذه البنت ويحملها أيضا نعم لا يوجد ما يدل على أن هذه حالة ضرورة بنت ممكن تجلس بجانبها ممكن تجلس عند أمها عند أحد من الناس ليست حالة ضرورة والنبي صلى الله عليه وسلم عنده زوجات متجاورات وكان بابه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فليست حالة ضرورة وذلك أيضا لا يقال بأنه منسوخ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة شغله، وأن الله عز وجل أمر ب قال وقوموا لله قانتين ففسر به القنوت أنه السكون في الصلاة كما يفسر بالسكوت نعم فهذه الأمامة يوم كانت صغيرة كان هذا في وقت مبكر في أوائل الهجرة بعد غزوة بدر أو في أثناء ذلك أو قريبا منه لأن أبا العاص بن الربيع أسر في غزوة بدر ثم بعد ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة أما أرسلت زينب بقلادة كانت في مكة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسلها إليه فلما رجع إلى مكة بعد بدء بمدة يسيرة بأيام لما جاءوا بالفداء وفى للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا وأرسل إليه زينب فكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين في ذلك الحين وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا ولما جاءوا من الحبشة نعم وسلموا على النبي ولم يرد عليهم السلام وقال لهم هذا كان في ذلك الأثناء أيضا كان في ذلك الأثناء فالحاصل أن القول بأن هذا منسوخ بهذا الحديث فيه نظر لأن النسخ لا يثبت لا يثبت بالاحتمال لا يثبت بالاحتمال ولا يعرف أن قوله صلى الله عليه وسلم إنه في الصلاة إلى شغلا أنه متأخر عنه مع أنه لا يوجد معارضة صريحة وواضحة بين هذا وهذا مع أن بعض أهل العلم يشدد في مسألة الحركة تعرفون أن من الفقهاء رحمهم الله من يقول إذا تحرك بثلاث حركات بطلت صلاته وهذا أمر فيه إشكال لو أنه طبق على صلات الناس لبطلت صلاة أكثر المصلين والشريعة ما جاءت بهذا ما جاءت بهذا ومن أهل العلم من يقول إن الحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية من غير ضرورة حركة كثيرة متوالية من غير ضرورة وهذه الحركة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم غير متوالية إذا قام حملها وإذا ركع سجد وضعها فهي غير متوالية نعم وبعضهم يقول هذه لضرورة لكن لا دليل على هذا و على كل حال مسألة الحركة في الصلاة الحركة الذي قيدها بالكثرة والتتابع وقال من غير ضرورة أعادوا كثرة الحركة من أجل ضبطها إلى العرف قالوا الكثيرة عرفا كم حركة قالوا هذا لا يحد بعدد لكن الكثيرة عرفا الكثيرة عرفا لكن حتى هذا لا يخلو من إشكال ولهذا قال بعض أهل العلم بحيث يصير في نظر من رآه كأنه لا يصلي من كثرة الحركة طبعا من غير ضرورة من غير ضرورة نحن نعرف صلاة الخوف عند الالتحام أنه يصلي ويقاتل العدو فهذه لضرورة لكن الكلام من غير ضرورة بحيث لو رآه أحد ظن أنه لا يصلي سنجالس يصلي وكل شوي يفسخ الشماغ وينفوه ويصلحه ويعدله ثم يرجع ويلبسه ثم يفسخ ساعته ويحطه باليد الثانية ثم يطلع محفظته ويتأكد من بعض الأشياء هذه موجودة ولا لا شك، نعم، ثم بعد ذلك يبدأ يتحكك ثم يبدأ يزر أزرته لأنه كان فاتحها يبغى الهواء البارد يدخل أيام الحر الرطوبة الشديدة بعضهم يفعل هذا فإذا كان ثنان صاد شعر بالبرودة بدأ في صلاته يزر أزريره وهكذا في حركة دائبة المرة أظن أنه لا يصلي هذا يوجد ويحصل فإذا كان الأمر بهذه المثابة فيمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن هذا لا تصح صلاته لا تصح صلاته من أول الصلاة إلى آخرها ويعبث فإلا لضرورة قد يصلي بجانبك كما يحصل إنسان يحتك من أول الصلاة إلى آخرها سألته مرة واحدة قلت بك هل بك قال لا مريض؟ قال لا أعد الصلاة من بدأ يصلي من كبر إلى أن سلم ويحكك جميع مواضع جسمه طول الوقت مريض في حساسية في شيء ما يخالف لكن من غير سبب هكذا من القلق الذي يشعر به أو شرود الذهن أو عادة سيئة أو نحو هذا فهذا لا لا يصح ولا بحال من الأحوال نعم فضبط الحركة يمكن أن يقال بمثل هذا لو قيل لا لا لكان له وجه والله تعالى أعلم و. أما للحاجة فلا إشكال عندنا مجموعة من الأحاديث تدل على أن الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس في الصلاة إذا كان بيقتلها الإنسان هو من أول ضربة سيقصلها. لا. كذلك مدافعة الذي يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله المقاتلة يعني يشتبك معه وهو يصلي نعم وكذلك أيضا حديث عائشة عند أحمد والترمذي وأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لها الباب كان الباب في القبلة فتقدم ورجع مع أنها ليست حالة ضرورة وفي قصة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ثم تقهق الرجع لما عرضت له الجنة في حائط المسجد رأى قدفا من عناب صلى الله عليه وسلم فتقدم ثم بعد ذلك تراجع لما صورت له النار أو عرضت في قبلة المسجد وهو مخرج في الصحيحين وكذلك أيضا حينما وضع له المنبر عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر فكان إذا قام يصلي عليه وإذا أراد يسجد أو يركع رجع وركع وسجد وهو أيضا مخرج في الصحيحين ينزل إلى الأرض من درج المنبر ثم يسجد عليه الصلاة والسلام على الأرض فعل ذلك من أجل أن يعلمهم كيفية الصلاة فالقول بأن الحركة بإطلاق أنها تبطل أو أنها إذا كثرت بإطلاق تبطل فيه نظر لكن يقال الحركة أنواع الحركة قد تكون واجبة قد تكون واجبة مثل ماذا؟ لو أنه انكشف شيء من العورة عليه إزار أو رداء انكشف لابس إنسان الإحرام والإزار بدأ ينحل انحل إزاره ماذا يصنع؟ نقول لا تحرك لا يربط ويشتغل به وهو يصلي فهذه حركة واجبة لو أنه صلى ثم تذكر أن الثوب اللي عليه فيه نجاسة نسي عن يغسلها وهو يصلي وعليه ثياب تحته يستطيع أن يصلي بها فماذا يجب عليه يجب عليه أن يخلع الثوب وهو في الصلاة فهذه من الحركات الواجبة وأحيانا تكون الحركة مستحبة على قول الجمهور مثلا بأن السترة مستحبة لو كان إنسان يصلي إلى آخر فقام ذلك الإنسان وبجانبه سارية فمال إليها تحرك أو تقدم خطوات إلى الأمام من أجل أن يصلي إلى هذه السترة أو وجدت فجوة في الصف فتقدم إليها ليكمل الصف أو نحو هذا فهذه حركة حركة مستحبة نعم وقد تكون مباحة قد تكون مباحة لو كان الإنسان يصلي في مكان غير مريح في الحرم مثلاً يصلي التراويح وقد يكون المكان الذي صادفه نعم الفرش غير منتظم ولا مستقيم فلما قام الذي بجانبه أراد أن يميل إلى المكان الآخر يمشي خطوات فمثل هذا لا إشكال فيه أو كان يصلي في مكان مثلا غير مفروش بجانبه مكان مفروش ذهب من كان يصلي فيه فصلى فيه تقدم مشى خطوات هذا لا إشكال فيه نعم وقد تكون الحركة مكروهة مثل هذا ليزر أزارير أثناء الصلاة أو ينظر في ساعته أو نحو هذا وقد تكون هذه الحركة محرمة قد تكون محرمة محرمة مثل ماذا؟ لو فعل معصية نثناء الصلاة حركة محرمة فهذا لا يجوز هذه أنواع الحركة على كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل أمامه فدل ذلك على أن مثل هذه الحركة المتفرقة في الصلاة وإن كانت لغير ضرورة أنها لا تبطل الصلاة الصلاة صحيحة والشريعة هذه مبنية على التيسير ما جعل عليكم في الدين من حرج والله تعالى أعلم نعم تفضل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسات الكلب. اعتدلوا في السجود تكلمنا على هذا المعنى وصفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا كيف يكون انبساط الكلب بمعنى أن الإنسان يضع الذراع مبسوطة على الأرض وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين عضديه حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأوون له يعني يشفقون لشدة مجافاته عليه الصلاة والسلام وهذه الصفة التي ذكرت في هذا الحديث لا يبسط أحدكم لراعيهم بساط الكلب تحمل على التحريم والله تعالى أعلم لأمرين الأمر الأول أن هذا نهي والنهي للتحريم ولا يوجد صارف والأمر الآخر أن فيه تشبها بالكلب ولا يجوز التشبه بهذه الحيوانات ولهذا مما يستدل به على أن الرجوع في الهبة حرام لغير الولد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه فبعض العلماء قال هذا جائز لأن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه لكن هذا فهم بعيد فهي صفة شنيئة في غاية الشناعة لا يجوز للمسلم أن يكون بهذه المسابة في أسوأ أوصاف الكلب، فلا يجوز التشبه بالحيوانات. لا سيما هذه الحيوانات كالكلب، والخنزير وما شبه ذلك مما يوصف بصفات الذم. والله تعالى أعلم. نعم سيدنا باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي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 ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم نركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم نسجد حتى تطمئن ساجدا ثم نرفع حتى تطمئن جالسا ثم نفعل ذلك في صلاتك كلها هذا هذا الحديث المعروف المشهور حديث المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، دخل المسجد، وفي رواية في الصحيح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يعني في المسجد، دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه، وعلى كل حال هذا الرجل. سماه بعضهم قالوا هو خلاد ابن الرافع دخل المسجد وفي بعض الروايات أنه أعربي دخل أعربي المسجد ولا منافات قد يكون خلاد ابن الرافع أعربي أعربيا نعم قال فدخل رجل فصلى في رواية ليست في الصحيحين فصلى ركعتين فأنه صلى تحية المسجد، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أرجع فصلي، النسخة اللي عندك فرد عليه السلامها، نعم. على كل حال، في بعض الروايات لم يذكر الرد، نعم. وفي بعضها أنه ذكره، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أرجع فصلي، جاء في الصحيحين الرد. أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فرد وقال ارجع وعند البخاري قال وعليك السلام ارجع فصلي نعم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا يعني قال له ذلك ثلاث مرات الرجل يذهب ويصلي ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي قال فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني لاحظ الآن هذا مقام تعليم مقام تعليم وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما تصح به صلاته لأن الرجل فعل أشياء في الصلاة أخلت بها حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي فإنك لم تصلي مع النصورة الصلاة موجودة، لكنه فعل فيها مم فعل فيها أشياء مما يخل بها، جعلها بهذه المثابة، وظاهره يدل على البطلان أن هذه الصلاة باطلة، وهذا مقام تعليم، قال له علمني فإن لا وحسن وغيره، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ إلى آخره. هذا الحديث حديث أبي هريرة نعم وأيضا حديث رفاعة وهو ليس في الصحيحين بل خرجه بعض أصحاب السنن ويشبه حديث أبي هريرة هذا هذا الحديث أخذ منه كثير من أهل العلم أن هذه المذكورات وهنا هي أركان الصلاة أخذوا الأركان من هذا الحديث ولا يخلو من إشكال كما أشرت لكم في بعض المجالس السابقة وإذا ردت أن تعرف هذا الإشكال فنحن نجمع الروايات الصحيحة للحديث نعم، نجمع الروايات الصحيحة ثم نعرض ما يذكر على أنه من أركان الصلاة وننظر في الأشياء التي لا يقول الفقهاء رحمه الله أنها أركان وهي موجودة في الحديث تأملوها معي وقيدوها حتى إذا طلبناها تعرضونها سأستعرض روايات الصحيحة الأشياء التي لا يقول الفقهاء بأنها أركان جيد فهناك أشياء زائدة وهناك أشياء من الأركان غير موجودة غير موجودة هنا وهذا يتبين بالمقارنة الآن إذا أردنا أن نأخذ مرويات الروايات المتعددة الصحيحة لحديث رفاعة وحديث أبي هريرة أيضا نجمع هذه الروايات من أجل الموازنة والمقارنة لنخرج بهذه النتيجة ما هي الأشياء الزائدة على الأركان وهي مذكورة هنا لماذا ما قالوا إنها أركان؟ وما هي الأشياء التي هي من الأركان وما ذكرت في الحديث نعم فتريدون أن أسرد لكم الأركان التي يعدونها ولا نترك هذا فيما بعد ها؟ نسردها سردا طيب الآن أذكرها سريعا هذه الأركان طبعا الأول القيام لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وحديث عمران بن حسين صلي, صلي قائما لاحظ هنا هذه الرواية التي أمامنا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة ذكر القيام هذا مذكور هنا جيد تكبيره الإحرام الحديث الذي مر معنا استقبل القبلة وكبر استقبل القبلة وكبر وهنا قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر والحديث الذي مر أيضا أن تحريمها التكبير طيب قراءة الفاتحة الحديث المشهور حديث أبي هريرة وكل صلاة لا يقرأ فيها أنا بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني غير تمام وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله وكذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وغير هذا من الحديث التي تدل على هذا المعنى وعندنا الركوع يا أيها الذين أمنوا اركعوا وكذلك أيضا في حديث المسيء قال له نعم ثم اركع حتى تطمئن راكعا وكذلك الاعتدال من الركوع قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما وكذلك السجود يسجد على سبعة أعضاء ركعوا واسجدوا نعم وقال له هنا ثم اسجد حتى تطمئن النساجدة، وكذلك رفع من الاعتدال من السجود، نعم. قال له ثم ارفع حتى تطمئن النجالسة. ويؤخذ من هذا أيضا الطمأنينة في الصلاة حتى تطمئن، فهي من الأركان. وكذلك التشهد الأخير. عدة في الأركان في جملة الأركان، وهو ولا ذكر له هنا، نعم في هذه الرواية، لكنه ورد في بعض الروايات، نعم وفي حديث من مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ما يدل على أنه أنه فرض، وكذلك الجلوس. للتشاهد الأخير لأن إذا كانت التشاهد الأخير فرض بهذه الأدلة فالجلوس له كذلك لأن التشاهد لا يقال في حال القيام مثلا وإنما محله الجلوس وكذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروه من جملة الأركان ذكره بعض أهل العلم والإمام أحمد عنه ثلاث روايات فيها أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن أو أنها واجبة أو أنها مستحبة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إلى آخره وهذا غاية ما يستدل به عليه على أنه غاية ما استدل به على أنه ركن مع أنه لا دليل فيه وحديث قيس بن سعد رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره لكن هل يؤخذ من هذا الروكنية أن ركن في التشهد بعد التشهد في الجلوس الأخير لا يدل على هذا هم سألوا فقال قولوا علمهم ماذا يقولون فالقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركن في الصلاة يحتاج إلى دليل أوضح من هذا ولا أعلمه. نعم، وكذلك الترتيب بين هذه الأركان هذا من الأركان لأن قال ثم ثم ثم وثم للترتيب هذا الثاني عشر والثالث عشر له التسليم التسليم وفي هذه الرواية لم يرد ذكر التسليم. خلوا أعرض لكم الروايات الآن حديث رفاعه وحديث أبي هريرة لاحظوا إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم تشهد ما معنى تشهد فأقم الأذان يحتمل والإقامة فهل هذا واجب، واجب هكذا بإطلاق، هذا هو في تفصيل، فلا يقال إنه واجب بإطلاق، ثم هذا الرجل أصلا دخل يصلي تحيات المسجد كما يدل عليها ظاهر بعض روايات الحديث، جيد، فهل يقيم ويؤذن؟ لا، لا يقيم ولا يؤذن، ولهذا حمله بعض أهل العلم قوله. ثم تشهد فأقم قل مراد به دعاء الاستفتاح لأنه ذكر بعده قال تشهد فاقم فإن كان معك قرآن فاقرأ فإن كان معك قرآن فهو قبل أن, أن يتشهد قبل أن يقرأ القرآن حاجة أن يكبر تكبيرات الإحرام فحمله بعضهم على دعاء الاستفتاح نعم قال ثم تشهد فأقم طيب انحملناه على دعاء الاستفتاح هل دعاء الاستفتاح ركن في الصلاة؟ ها؟ أبدا ليس من أركان الصلاة كثير من أهل العلم يقول إنه مستحب يستدلون على ذلك بالأدلة التي ذكر فيها وقد سبق بعضها أنه كان يفتتح القراءة الحمد لله رب العالمين دعاء الاستفتاح سأله أبو هريرة رضي الله عنه عن سكوته لكن ما أمرهم به فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال له فإن كان معك قرآن فاقرأ وما حدد له الفاتحة وسيأتي الكلام على الفاتحة في باب مستقل إن شاء الله لكن هل نحن ذكرنا في جملة الأركان قبل قليل قراءة الفاتحة وهنا قال فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله طبعا يؤخذ من هذا مسألة وهو أن من لا يحفظ الفاتحة لا يطالب أن يقرأ سبع آيات أو إذا كان يحفظ آية واحدة أن يقرأها سبع مرات أو إذا كان لا يحفظ شيء أن يقول ذكرا سبع جمل قدر الفاتحة لا يطالب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه البديل ولا يترجم له القرآن فيقرأ ذلك في الصلاة لا يصح بل يكبر ويهلل ويذكر الله عز وجل إلى أن قال فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئا فقد انتقصت من صلاتك لاحظ انتقصت من صلاتك لا يدل على البطلان لا يدل على البطلان وسيأتي في بعض في في هذه الرواية قال وكان أهون عليهم من الأولى أنه انتقص من ذلك أنه إن انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها في نفس الرواية يعني فهموا أن الصلاة لا تبطل بانتقاص بعض هذه الأشياء ولم يحدد هذا الشيء المنتقص لكن الذين قالوا بأن هذه أركان ولا يجوز الانتقاص منها ولا تجبر بسجود سهو وتبطل الصلاة بدونها قالوا بأن ذلك يحمل على معنى كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأنه إن انتقص انتقص من صلاته بمعنى أن الصلاة تكون غير مجزئة ولا تسقط المطالبة ولكن هذه الصلاة يؤجر عليها من باب فمن يعمل مثقال درة خيرا يره ومن يعمل مثقال درة شر يره يؤجر على ركوع وسجود وقراءة وذكر ولكنها لا تكون مجزئة لا تبرأ بها دمته ولا تسقط المطالبة هكذا فسره الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله مع أن هذا لا يقطع به كما ترون النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن انتقصت من ذلك شيئا نعم بل انتقص من انتقص من صلاته نعم انتقصت منه شيئا فقد انتقصت من صلاتك وما قال لها ان صلاتك تبطل لكنه صلى الله عليه وسلم قال له قبل ذلك ارجع فصلي فإنك لم تصلي نعم فحكم على صلاته بالبطلان ويأخذ من هذا مسألة أيضا وهي أن الجاهل قد يعذر إن كان يعذر مثله طبعا جهله في بعض الأمور التي يفعلها في الصلاة أو في الطهارة أو نحو هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي طبعا إذا كانت هذه تحية المسجد هل يجب عليها أن يأتي ببدل منها الجواب لا فما بال الإنسان الذي كان يصلي سنوات بهذه الطريقة هذا الرجل الآن هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم متى أسلمت منذ متى صلوات الفروض التي صليتها كلها بهذه الطريقة إذن صلاتك لا تصح ارجع من يوم أسلمت احسب الصلوات وصل صلاة صحيحة هل قال له هذا الكلام لا فعدره النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي لما عطس رجل ف... أو هو عطس فقال الحمد لله فجعلوا يرمقونه بأبصارهم. فقالوا واثكلا أمياء ما بالكم تنظرون إليه. ثم يقول فجعلوا يلطخون أفخاذهم فعليمت أنه يسكتونني فسكت. يتكلم في الصلاة. قد تقول هذا من باب ارتكاب المحظور وأنه يعفى لكن ترك المأمور حديث مسيء صلاته. بل أيضا في الطهارة في قصة عمار. في التيمم حديث عمار وحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أصليت بأصحابك وأنت جنب فاحتج على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأعد تلك الصلاة نعم لما تمعك تمعك الدابة حديث عمار ما قال الهنة والسلام هذا ما يزيك إنما قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وما قال له أعد حديث حمنة لما ذكرت أنها تستحاض سبع سنين وأنها تدع الصلاة والصيام ما قال الهنة والسلام اقضي هذه السنوات كلها في الصوم وفي الصلاة وإنما علمها أنها لدم عرق إلى آخرين ولذلك الله تعالى أعلم يقال بأن ما خرج وقته من هذه الصلوات فلا يطالب بالإعادة وما كان في الوقت فإنه يعيده يعيده كثير من الناس يسألون عن الشيء فعلوها في صلاة الظهر اليوم أخطأوا حصل لهم إرباك في أمور تعرض في الصلاة أحيانا نعم فمثل هذا والله تعالى أعلم لا يقال لهم لا يطالبون بالإعادة ولكن يقال الصلاة التي في الوقت لم يخرج الوقت يعيد وما كان خارجا عنه لا يعيد وهذا هو الأرفق بالناس وهذا مقتضى يسر الشريعة وإلا لحق الناس حرج عظيم جدا كثير من الناس يأتيك ويسأل عن أشياء في صلاته هؤلاء الناس اللي يصلي ورافع رجليه وهو ساجد عمره كله بهالطريقة نقول له أعد كل الصلوات ما سجدت على سبعة أعظم لكن يقال إن كان مفرطا يتحمل نتيجة التفريط وإن كان جاهلا فالله عز وجل يعفو ويغفر ورحمته وسعت كل شيء لكن يعلم كيف يصنع فإن كان في الوقت قلنا له أعد هذه الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي هذا هو الفرق والله تعالى أعلم وفي رواية أخرى للحديث نرجع إلى الحديث قال إلا أنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه لاحظ يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه يحمد الله هذا يحتمل إيش يحمد الله ويثني عليه كيف يحتمل الفاتحة ولكن هذا هو صريح يحمد الله يثني عليه هل هو صريح في الفاتحة يقول لرجل جاهل يحمد الله يثني عليه يحتمل أن دعاء لاستفتاح فعلى هذا الاحتمال معلوم أن دعاء لاستفتاح ليس ليس بفرض ليس بركن على الأقل نعم قال ثم يقرأ بما شاء الله من القرآن إذا حملنا يحمد الله يثني عليه على أنه الفاتحة لا أشكال هذا يكون في القراءة التي بعد الفاتحة لكن يأتيها شكل آخر لأن هذا حديث من صلاته فهل القراءة بعد الفاتحة ركن من كان الصلاة بل هي هل هي واجبة أصلاً لاحظتم لا أحد من أهل العلم يقول إن القراءة بعد الفاتحة ركن فهنا قد يقال يوجد ما يصرف هذا الأمر إلى غير الوجوب كما سيأتي في القراءة في الصلاة إن شاء الله. نعم. فإذا قلنا بأن المقصود يا أحمد الله يثني عليه يعني الدعاء يستفتح، فيأتي الأشكال في قوله ثم يقرأ بما شاء الله من القرآن وين الفاتحة ويركن بما شاء الله من القرآن. بعض العلماء يقول هذا مطلق أو عام ومحمول على المقيد أو الخاص وهو ما ورد من لزوم القراءة قراءة الفاتحة مع أن هذا أيضا لا يخلو من إشكال لا يخلو من إشكال نعم طيب في بعض الروايات قال حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده هذه بعد الفاتحة يكبر الله ويحمده إلا إذا قلنا يكبر الله يعني تكبيرات الإحرام قل الله أكبر ويحمده يعني الفاتحة لكن هل نقطع بهذا الجواب لا هذا احتمال نعم، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر فاتحة أو يقرأ ما شاء. كما يقال كما قلنا في في الرواية السابقة. وقال في آخره لا تتم صلاته أحدكم حتى يفعل ذلك. لاحظ هنا هنا قال فإذا انتقص من ذلك شيئا انتقص. من صلاته هنا قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك الآن لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك لا تتم هل المقصود لا تكون كاملة ولا لا تصح لا تتم هذه الرواية غير صريحة في لا تصح نعم في رواية أخرى إذا قمت فتوجهت إذا قبل فكبر ثم اقرأ بأم القرآن هذه واضحة صريح. وبما شاء الله أن تقرأ ويمكن أن نفصل بها ما جاء من الحمد لله والفناء عليه إلى آخره يقول فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك هل وضع الراحتين على ركبتي الركن اكتب هذه الأشياء هل هو ركن ليس بركن طيب وامدد ظهرك هل مد الظهر ركن؟ ليس بركن. وإذا سجدت فمكن سجودك وإذا رفعت فقعد على فخذك على فخذك اليسرى. وهل الجلوس على الفخذ اليسرى ركن في الجلوس؟ ها لا ليس بركن. وفي رواية فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش هذا أي جلسة في وسط الصلاة الشاهد الأول وهل هو ركن قال فافترش فاطمئن وافترش فاخذك اليسرى ثم تشهد هل التشهد الأول ركن لا الافتراش لا وفي رواية بعد ذكر الوضوء ثم تشهد فأقم تشهد فقم فأقم ثم كبر. تشاهد فاقم هذه تقول على السفطاح؟ قال ثم كبر. إلا إذا قلت إن الواو هذه بمعنى ثم بمعنى الواو. لكن تشاهدو فاقم. قال ثم كبر. فإن كان معك القرآن فقر به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ما حدد الفاتحة. وقد يبعد أن يكون المراد ما زاد عن الفاتحة لأنه ليس المأمور أن يهلل ويكبر إذا كان ما يحفظ شيء من القرآن بعد الفاتحة إلى قوله وإن انتقصت فيه شيئا انتقصت من صلاتك وفي رواية بعد ذكر إحسان الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم, ثم قرأ هذه الروايات جمعها الحافظ بن حجر رحمه الله وجمعها غيره أيضا وهي موجودة لو في كتب السنة جمع الأصول مثلا تجد هذه الروايات جميعا التي ذكرتها آنفا الحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكرها قال لم يذكر في رواياته من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخير هذا من المتفق عليه ومن الأشياء المختلف فيها التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة لماذا ما ذكرها سواء المتفق عليه أو بعض أهل العلم أجاب عن هذا مثل النووي رحمه الله قال هذه كانت معلومة للرجل ما الذي يثبت أنها كانت معلومة للرجل طيب وباقي الأشياء مثل الركوع والسجود ما كانت معلومة كل الأشياء التي ذكر لها النبي صل التي ذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت معلومة له. إذن كيف كان يصلي؟ نعم، فالمقصود أن ال القول أو الجزم بأن ما ذكر في حديث المسيح صلاته أن هذه هي الأركان لا يخلو من إشكال. الآن عددي لي الأشياء التي ليست من الأركان وقد ذكرت في هذا الحديث. ما هي نعم قراءة غير الفاتحة الأذان نعم ودعاء الاستفتاح وإيش الافتراش وإيش التشاهد الأوسط نعم مد الظهر ووضع الكفين على نعم وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإيش تمكين السجود ذكر الزيادة على الفاتحة وإيش أيضا ها ذكرها وإيش وين ذكر الافتراش نعم كيف ما ذكرت ما ذكرت اسم على التفسير في الأذان والإقامة، نعم. لاحظوا الآن كم تقريبا حول العشر يمكن أو الثمان قريبا من هذا، وهذه ليست من الأركان. وهناك أشياء من الأركان ما ذكرت مثل التسليم، ومن هنا كما سيأتي أخذ بعضهم أن التسليم ليس بيواء ليس بوك، كما يقول الحنفية. يقول إن يمكن أن يخرج من الصلاة بكل ما يمكن أن يخرج به منها ولو بالحدث قال له هنا إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر لو بقينا مع هذه الرواية فقط أخذ منه بعض أهل العلم أن الاستفتاح لا يجب لكن قلنا يمكن أن يؤخذ من الحديث الذي أشرت إليه آنفا لأن هنا إذا فسرنا حمد والتهليل تحميد والتهليل بأنه الاستفتاح نعم فيكون مذكورا في الحديث فالحديث يحتمله على كل حال في بعض الروايات ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ثم يقرأ بما شاء من القرآن يقول ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن لو بقينا مع هذه الرواية بظاهرها فإن يقول الفاتحة لا تجب وإنما الواجب أن يقرأ بما تيسر وعلى كل حال الأئمة الأربعة على أن الفاتحة واجبة والأقرب الله تعالى علَم أن الصلاة لا تصح إلا بها كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضوعه والأحاديث الواردة في هذا كثيراً حديث عبادة في الصّ في الصحيحين صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وغير حديث عبالة سيأتي إن شاء الله نعم وعلى كل حال ثم قرأ ما تيسر كما سبق أنه جاء في بعض الروايات ذكر الفاتحة صريحا فيحمل هذا على أنه أن ما زاد على الفاتحة وإن كان يشكل عليه أن ما زاد على الفاتحة لا يجب و... مما جاء في روايات الحديث ثم صرح فيه بالفاتحة ما جاء عند أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ يعني زائدا عليها وعند أحمد اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفعل ذلك في صلاتك كلها قدر هذه الطمأنينة ما هو هل بمجرد ما يصل إلى هذا لا لا. أو أنه بقدر ما يأتي, به ما يأتي بالواجب شرعا ما هو القدر الواجب عليه إذا وصل تسبيح مثلا هذا أقل قدر من الطمأنينة وهذا أحسن من أن يقال الله تعالى أعلم بأن ذلك يصدق على أقل ما يمكن أن يصدق عليه أنه ركع حيث ما يكونوا متحركا وإنما يكون طماعنا يسيرة جدا يثبت فيها ولو نعم وحيث إنه لم يذكر هنا التشهد في هذه الرواية نعم أخذ منه بعضهم عدم وجود وجوب التشهد وذكرنا لكم حديث من مسعود رضي الله عنه قبل أي يفرض علينا التشهد ما يدل على واجبه و كذلك ما أخذ منه بعضهم من أن التسليم لا يجب لأنه لم يذكر على كل حال التشهد ورد في بعض الروايات وكذلك الأمر به في الصحيحين إذا قعد أحدكم في الصلاة فليفعل التحيات لله إلى آخره طيب هذا يكفي إن شاء الله في الكلام على هذا الحديث نقرأ الأسئلة